ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اين يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وَإِنْ يكذبوك فَقَدْ كذب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ وبالزبر قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الذين وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ نكير الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كان نكير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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورسنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا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 ولو يؤكد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى